ب ن ه موسوعه ش ا ق ر ومن ي ش ا ق ا ل ل ه ف إ ن ا ل ل ه ش س ي د للعلوم ق قطعتم ا ما ب من ي ن ة أ ت ت ر ك ه الاسلاميه ئ م ة ى أ ا وليخزي و الفاسقين م ا أفاء الله على ر س و ل ه منهم م ف ا أوجفتم, أوجفتم ع ل ي ه م ن خير و ل ا ر ك ا ب و ل ك ن الله ي س ل س ل ع ل ى م الاسلاميه ه على كل شيء قدير م من وما ا ل ا ك م الرسول و ل ذ القربى و ا ا ل ي ت م ى وما ا ل س ك ي ن و ه ا ل ل س ب ي ك ي ي لا ك و ن دولة بين ا ل أ غ ن ي ا ء منكم و م ا ت ا ك م الله ر س و ف خ ذ و وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أ خ ر ج و ا من ديارهم و أ م و ا ل ه م يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصون الله ورسوله أ و ل ئ ك هم الصادقون والذين تبوءوا الدار يحبون موسوعه إليهم النابلسي ج ويؤثرون ف ه م ولو للعلوم ن الاسلاميه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 الم تر إ ل ى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لئن اخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون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 لا يقاتلونكم جميعا إ ل ا في قرى م ح ص ن ة أ و من وراء ج د ر ب أ س ه م بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعقلون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 جزاء ا ا ل ل ظ م ي يا أيها الذين ن ن آ م و ا ت ق و ا ا ل ل ه ولتنظر ا قدمت ل الله إ ن ا ل ل ه خ ب ي ر ب م للعلوم الاسلاميه ذ ي ن ن س و ه أ م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 سبحان الله ع م ا ي ش ك و س و ا ل ل ه ا ل خ ا ل ل ق ا ب ا ل س ي ل ل ا ل أ س م ا ء ا ل ا س يسبح ل م ا ف ي ا ل س م ا و الله ت و ا أ ر ض الحسنى